ang cũngmhauu còn số تحبط <تصفيق> أعمال Yeah. Mm -hmm. وَلَوْ أَنَّ غُمْ فَرَقُوا حَسَنَتْ سَنَتَقْرَأُ لَكَانَ خَيْرًا له. mm uh -huh. Sen nos احبوا <تصفيق> المخسطين <تصفيق> Oh <laughs> I said... رغمهم <تصفيق> إن